وَكَتَبْنَا عَلَهِم فيِيهَا أَ النَّفْسَ بِ النَّفْس أَ النَّفْسَ بِ النَّفْسِ وَالْعَييننَ بِالعَينِ والْآنفَ بِالْآنف والالْعَينَ بِالْعَينِ وَالآفَ بِالْآْف والالْأُذُنَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ